أ ن موسوعه م غير ا ل م غ ن و ب ع ل س ي ل ل ا ل و م الاسلاميه <الضالين> <الفلام رأى> ت ك <آيات> ب <الكتاب> ا ل ب ن إنا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 و ي ت م ن ع م ت ه عليك و ع ل ى آ وعليك و ب ك ن ك تتعامل مع الله ولكنك تتعامل مع الله ولكنك ت ت ع ا م إ مع الله شركه الهدى شركه دعويه آ ي ا ت ل ل ر ربحيه ن ذات ق ل مضمون س ف وأخوه أحب أ إلى ي اجتماعي منا ص ب إ ن ابانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أ و طرحوه أ ر ض ا يخل لكم وجه أ ب ي ك م وتكونوا من بعده قوما صالحين قال, قال よっこいよ。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 قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبه انا اذا لخاسرون فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابات الجب واوحينا اليه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 نستبق و ت ر ك ن ا يجب و ان يكون ع ن ا ف أ ك ل ا ل ذ ئ ب و م ا أنت بمؤمن في ا و ل و ك ن ا ا ص د ق ز ل كذب قال بل س و ل ت لكم أ ن ف س ك م أ ر ا ف ص ب ر ج م ي ل و ا ل ل ه ا ل م س ت ع ا ن ع ل ى م ا تصفون